بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سح مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء وكل أمر مستقر ولقد جاء من الأنباء حكمة بالغة فماتوا للنذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخوجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغنوب فانتصر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْزٍ مُسْتَمِرْ تَنْزِعُ النَّاسَ كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَقْلٍ منفعل. فكيف كان كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مدكر؟ كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوه إنا إذا لفي ظلال وسعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون من الكذاب الأشر سيعلمون ودمّر الكذاب الأشر إنا مرسلنا خطب إثنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضا فنادوا صاحبهم فتعطى فعفر فكيف كان عذابي ونذر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 نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيبي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة على هم مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فدعون النذر